ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثين أم اشتملت عليه أرحام الأنثين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين